اللّه يجتبي من رُسُلِه ما يشاء، ولكن اللّه يجتبي من رُسُلِه ما يشاء، يَشَاءُ، مَا من و تت تقو فلكم أجر عظيم